أعلمنا ونطعنا ونفعنا ما علمتنا وزدنا اللهم علما أتواف تعشى وتعالى قبل ما يخلصون العشاء بذن الله تعالى وفي بدأنا بشرح القاعدة النورانيه ونسال الله التوفيق أخواني وأخواتي بارك الله فيكم أعمل ودعوات سأبدأ بإعادة الدرس الأول إن شاء الله بإعادة الدرس الأول ثم نبدأ بالدرس الثاني بإذنه تعالى. هناك قسم من الأخوة والأخوات لم يكونوا معنا. القاعدة النورانية من الكتب القيمة جدا اللحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اذن للتأخير الدرس الاول كاليف با با عندما اقول هذه ال عندما ننطق بهذه الاحرف فعلينا ان نعرف ما هو السبب تعلم القاعده النورانيه لان قراءه القران الكريم لا نستطيع ان نتوصل الى قراءته بالسوره الصحيحه كما انزل ان لم نتعلم كيفية النطق بالاحرف الدرس الاول قراناه مرتين واسرع اعيد ان شاء الله من فاته الدرس الاول ثم ننتقل الى الدرس الثاني مباشره ان شاء الله قلنا لكل حرف رسم واسم ونطق يعني اذا قلنا حرف با كتابة إذا كتبنا مثلا حرف البا هذا رسم للحرف أما إذا قلنا اسم هذا الحرف هو با واذا قلنا النطق بهذا الحرف هو با ولا نطول المد ولا نقول با هذا خطأ. با. حرف مع الالف تكون من الطبيعي. با. نقول من البدايه الف. با. ورددوا معي ان شاء الله. تا. سا. جيم. حا خا دال زال را زال ط ط و ع ا ي ن و ي ن ف ق ط ميم نون واو خ خمسه يا هكذا ننطق هذه الاحرف اعملوا دعوات بارك الله فيكم من معنا ويسمعنا يكتب رقم واحد بارك الله فيكم من معنا ويسمعنا يكتب رقم واحد أحسنتم حيا الله عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله شركاء الله ننتقل الى الدرس الثاني الدرس الثاني حروف الهجاء المركبه اخذنا في الدرس الاول حروف الهجاء المفردة اليوم الدرس سيكون حروف الهجاء المركبة ارجو ان استفدنا الله فيكم هل عندك الصفحة أخي حامل مسك؟ هل الصفحة عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم فاني هل اللهم وبركاته سبحانك لا وبركاته سبحانك آه نعم الآن اللهم صحيح. سبحانك اللهم وبركاته جزاكم الله خيرا طبعا اعتبر قطع الكهرباء اول ما تنقطع الكهرباء اسال عندي كالستات في الحاسوب سبحان الله لكن الطير السبت لاين في مشكله الان نبدا بالدرس الثاني الكروس الهجائيه المركبه الف لا ملوش با عندما نقول لا مليس يعني مكتوب لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا, لا يعني لا مليس هذا هنا لا لا مليس واللام الثاني, لا مليف الثاني ايضا لا مليس هناك في اللغه العربيه كتابات في اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام أو اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام اللام قلنا اللام ب نقرأ حرف باء قاتلا با لكن هنا صار عندنا حرف مركب حرف جاية مركبه هنا صار عندنا با وألف نقول باء ألف إذا وجدنا كلمة أو مقطع ليس عليه تحريك الحركة فتحة فتحه ضمه كسرى تقرا هكذا باء الف لام الف لام رسم لام لكن نقرا نقول لام الف اخي ابو شعيب اليوم نشرح القاعدة النورانيه أخي الحبيب عمل ودعوات بارك الله فيكم نشرح ويومية تكون لدينا هذا الوقت درس للقاعدة النورانيه بإبنه العالم نعم بالنسبة قلنا اللعم حلق اللام اذا كتابه هذا اللام اعتياديه اما اذا قلنا لام نرجع الى باء الف باء الف عندنا مكون من حرفين باء و نقول باء الف باء الف لكن اذا قرانا هكذا باء صحيحه لكن هنا صار اننا مركبه يعني حرفين باء وألف باء ألف ثم عندنا لام ثم عندنا لام نزلونا رابط بارك الله فيكم رابط الصفحة او رابط الكتاب اللي ما عنده رابط حتى ممكن ان ينزلها من الانترنت ويتابع معنا ان شاء الله الصوت مسموع اعتقد الصوت مسموع نعم فناتي الى هنا لا مليك لام ملف هنا لام جيم لام جيم هكذا لا تقرا لام جيم لا لا مليش با با عليكم السلام ورحمه الله وبركاته با لام با اعد وراءه مبارك الله فيكم Ba-la-mba kaf kaf ba kaf ba Казалис. Казалис. Казалис. da kafil da ka ta ليس هناك أي فرق الحبيب بالنسبة للام الأولى والثانية والثالثة او الرابعة الفرق الوحيد في الكتابة هنا لأنه المؤلف رحمه الله عندما ألف هذا الكتاب جمع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخواني هذا رابط الكتاب من اراد تحميله فيتابع معنا تفضل كل المبتدئ في قراءه اللغه العربيه سي يحتار بين هذا ال لام اللي واللام الثانيه والثالثه والرابعه كل واحد شكله لكن هنا حتى المبتدئ لأنه عندما نتكلم نحن لا نقول الكل يعلم نقول الكل لا يعلم دائما نأخذ على الأدنى علما لا نأخذ الشر على أدنى علما, أعلى علما. لو أخذنا الشر على, على أعلى علما لما جلس معنا أي أحد ربما واحد أو اثنين ناتي الى المقطع الاخر تا كاف تا كاف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تا كافتا. ب هنا نقول با مع العلم الباء الاولى قلنا با اليف مكتوب با لكن هنا الحرف با ايضا نقول با هناك قلنا با اليف هنا نقول با تا أحسنتم سا ف... سا ف... نون نون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نون يا يا Ба-Алиф, Ба-Алиф, Ба-Алиф, Ба-Алиф, Ba Alif Nune Alif Nune Alif Alaikum Salam wa rahmatullahi يا ا يا ا ف ا ا ل ا ياسين ياسين عندما ننظر الى هذا, هذا المقطع نقول بس يس لكن هذا خطا اما اذا كان هناك فتحه على الباء وعلى الياء والسكون على السين نقول بس يس لكن بدون تحريك نقول باسين ياسين نون صاد ممكن ادخل نص, نص هكذا لكن نون صاد مونسادي تبادي تبادي شاقا تباد. تباد. لا ساجين, ساجين, ساجين تاح ارتاح لدينا تكميه الدرس الثاني لكنه اليوم نكتفي بهذا القدر ونعيد هذا المقطع من البدايه كل ما اقرا وانتم ترددون معي ان شاء الله وبعد ان نكمل وتقرأون من اراد منكم القراءه فليتفضل بعد الاكمال الدرس ان شاء الله طيب هذا الرابط مرة ثانية, ثانية من ما التحميل رابط الكتاب هل حملتم الكتاب؟ طيب الآن ربضوا معي ورحمكم بارك الله الف أليف أخي لا تقل أليف لا الف لا الف لا ملف لا تقل لا مليف لا مليف لا لا مليف نعم لا مليف با الف ليس تسهيل وأنه نقل هنا يسمى نقل وليس تسهيل لا مليف با أليف لا مليف لا لام لا م. لا, م. لا مليف لا محا لا مليف با لام با با لام با kaf kaf kaf da kaf ba kaf ba ب ك ف ب ك تا ك ف تا تا ف نون يا ن ألف نون د ا ل ي س ن و باسين ياسين نونسين تاسين شين تاجين تاحا نونخا ياحا باجيم. ياميم. باميم. نون ميم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب من يود القراءة فليتقبل من يود ان يقرأ فيكتب رقم واحد نعم صوت موجود ان شاء الله طيب من اراد القراءة فليرفع يده ويكتب رقم واحد طيب. ابو معاذ تفضل لك يا ابو معاذ خذ بالاخص في الحديث ابو معاذ اسمعني من اين تقرأ? هذا اخي هذا الرابط امامك هذا الرابط حمله وكن جاهزا اخي الحبيب ملاحظا ما وصل الرابط سنستكمل إن شاء الله. تفضل هذا الرابط حمل منه وعندما تكون جاهز تبلغ قم واحد. تفضل يا أخون الحبيب حامل المسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. أحبان بعلي مسلم. جزاك الله خير ما الله اليك على هذا النجوم الطيب صلى الله عليه وسلم ووفقك في الدنيا وفي الاخره ومرحبا بالاخوه جميعا والاخوات الذين معنا في هذا الغرفه ومع الشيخ ابو مسلم في غرفه اخرى اليس لا مليف لا ملف لا الف لا ملف لام لا ملف لام ديم لام الف لا ملف يعني معلش انا با لام با طيب ما نعدت يا مرة. لا ملف لام با كاف كاف كاف با كاف با با قلل الفات طيب كيف طول النت يا ريت السمع من افضل ماشيخ انا طبعا ما سمعت مني اي شيء لانه كنت عمل سيرو ماكس نقول تاف تا نعم با لام با لا نقول في, في با اللي حركتين با لام با هذا خطأ يعني المد الطبيعي اكثر من الحركتين نقول با لام با فقبل الخير ب ب ل م ك د كف د د د د نون يا د ألف نون ألف ت ألف يا ألف ث ألف با ياسين نون صاد تاء ضاد باسين ياسين باسين ياسين ضاد تاطا تاديم تاحا جزاك الله خيرا شيخ وأحسن الله اليك وفتح الله عليك نسال الله أن يثيبك في الدنيا وفي الآخرة وأن يجمعنا واياك في الدنيا إن شاء الله عز وجل قبل الآخرة من يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعاً احنا والإخوة جميعاً والإخوات السلام عليكم ورحمة الله. أحسن تخلّه الحبيب ما شاء الله عليك ترى طيبة وممتاز إن شاء الله. أخي صلاح الدين إن شاء الله لو كان هناك وقت لن بدأنا من يوم أمس بشرح القاعدة النورانية ونرجو الاخوه والأخوات ان تكونوا معنا وأعمل دعوات فارك الله فيكم أعمل دعوات جزاكم الله خيرا وهذا رابط الكتاب من أراد تحمله للمشاركه بالتالي تفضل ابا سباس تفضل يا أخي الحديد سلام طيب أخوينا الحديد حامل مسك عنده الصفحة ليست كاملة لأنه هو حمله من صحة أخرى نحاول أن نوحد الكتاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن واحد اشتر هذا الواقع نفسه اني رابط ينتهي بنون بانون يعني 1-2-3-4-5-6-7-8-9 خانعت اللي... نعم الان يعني خصصتها القاعدة النظامية تصور اخي راعي اقرا من غلطه المدينه لا باس لو اردت المشاركه ترفع ايدك وتكتب رقم واحد وتقرا ان شاء الله بعد ان يكون عندك الكتاب حتى تقراه من, من الكتاب ان شاء الله أخي أبو فراس اسمعني طيب أبو حفظ تفضل أخي السلام عليكم سيكون الله شيخنا و فيكم جزاكم الله خير على هذه الجهدات المقيمه ال لا لا مالف لا مالف لا مالف لا لا ألف لام. لا يعني أقرأ عندي في كتاب بارك الله فيكم إحسان ذلكون. لا ماليف. لا ماليف. خال الحبيب هذا حبص. ااا أولا لا نقول لا ماليف لا لا ماليف لا لا ماليف لا ماليف بعاليف أعيد بارك الله فيك اشياء احسن الليلة. وعيد الان لا اليف لا ماليف لا ماليف لا ماليف لا مليف. لا ماليف لا مالف لا مالف لا لام ليم لام جيم با لام با تفضل تكرمتك يا حسام لام لامليس ن د ي م ل م ل ف د ا ن د ك ا ف ك ا دال ميم كف كاف كاف كاف كف كاف, دا كاف, دا كاف, أليس كاف, با كاف تا كاف الف كاف لام باء كاف تا تا كف دال تا ثا نون يا د ا نون ن ا ن ا ف ياسين ن ص ت ضاد س ط حبيب انتبه الى ياسين لو شخص اسمه ياسين كيف تنادي عليه كيف, كيف تنادي على ياسين لا نقول يا سين لا نجعل همز بعد أليس يا سين نعم باسين تفضل ياسين نوصاد تاباد ساقا ساجين ساحا تاجيم تاحا نون خا متفضل شيخ بارك الله أحسن ذلك بارك الله ذلك هذا الرابط الصوتي للدرس هذا للمتابعه وممكن ان تبحثون تكتب دروس القاعده النحنيه بالصوت لكن حاولوا تنزلون هذا الرابط جزاكم الله خيرا يا طلاب هذا رابط الكتاب بالكامل من عندكم نقص بينقص طيب الان من معنا ويود القراءه من يود القراءه اخواني طيب قلنا هذا الكتاب حملوا هذا الكتاب في الحديث حملوا هذا الكتاب لكن الآن أنا سأكتب لك أكتب هذا أليف نعم دعم أليف هذه الصفحة الأولى طيب معنا أحمد سامي. تتبع لك أحمد السلام عليكم سينا. ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف تمام كده لا اخي كانك تقال كلمه واحده لا ملف لا مليس باء لا نقول لا مليس ليس هناك ملء فقط حركتين لا مليس باء الف هكذا تفضل.